حزب التفريج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا فارج الهم فرج ما بنيت به من لي سواك لهذه الغم فراجي يا رب إن العدا يرغون في تلفي بي بأني لست بالناجي وقد قصدت بك في إبطال ما صنعوه فأنت يا ربي غوس الخائف الراجي يا رب طاها فزلزلهم بداهية يكون إهلاكهم فيها وأفراجي تدمر كل شيء لأمر ربها وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين من العبد الذليل إلى المولى الجليل ربي أني مسني الظر وأنت أرحم الراحمين بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد فكشف طوري وهمي وفرج غمي عني الحمد لله فارج الكروب وساتر العيوب فيه عن كثرة الذنوب وهو علام الغيوب الذي كشف البلاء وصر عن أيوب فسبحان الذي جمع بين يوسف ويعقوب يا بدوت يا بدوت يا بدوت يا دارش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي منأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت قد بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا فارج الهم ويا كاشف الغم فَنْرِّجْ هَمِّي وَاكْشِقُ أَمِّي وَأَهْلِي عَدُوِّي بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ